كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إنا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 وصية كاذبة خاطئة، فاليدع ناديا سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب